اسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا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 اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا من لا يفد الوافدون على أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم من يا خير من خلا به وحيم ويا خير من آوى إليه طريد الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا الى سعة عفوك مددنا ايدينا فلا طول لنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخصثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين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 ثلاثة صفر واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته